وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَنَا مَا تَرَىٰ ۖ أَتُلْفِئَتِ الْفِئَتَانِ نكص على عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنِّي بري إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب